شَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ Qabura ala al-mushirikin maa tadahu humu ilayhi. Allah yajtabi ilayhi man yashāu wa